قل لله كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون مَا ما سكن في الليل والنهار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 وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أَيُّ شيء أَكْبَرُ شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم و إلي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ ا لتشهدون ان مع الله الهه اخرى كلا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء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 مَن يستمع إِلَيْك وجعلنا عَلَى قلوبهم أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا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 وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِنُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يقولون فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ولقد كذبت رسول من قبلك فصبروا على ما كذبوا وَأُوذُوا حتى أَتَاهُمْ نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تتغينا فقم في الأرض أو سلمًا في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين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 نُنَزِّلُ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ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 وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم قل الَّذِينَ آتَاهُمُ اللَّهُ عذاب الله هُمْ أَهْدَاءُ فَلَا تَعْلَمُونَ الله تدعون أَتَاكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أغير اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كنتم صَادِقِينَ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 إلى علهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.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 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهاؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين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 118. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين 119. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به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 والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر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 ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وقفية لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين كل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون كل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا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 فلما رَأَى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قَالَ لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَزِغَتَ قَالَ هَذَا ربي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مما تُشْرِكُونَ جهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدانه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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده كلا أسألكم عليه أجرا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 مُوسَى موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ولله ثم 119. ومن ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به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 يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ الله فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 قد فصلنا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ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 بديع السماوات والأرض عنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم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 ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدواً بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 Samen met de volkeren en de volkeren in de wereld. En de volkeren in de wereld zijn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 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفضير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا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 وهو السميع العليم 110 تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أَعْلَمُ من يضل عن سبيله وهو أَعْلَمُ بالمهتدين فكنوا مما ذكر اسم الله عليه إِن كنتم بِآيَاتِهِ مؤمنين ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسول الله عليه وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَبَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَضْطَرِبْتُمْ إلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلَى أُولِي لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا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 وَإِذَا جاءتهم آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما رُسُلُ رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجربوا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أَن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كَأَنَّمَا يصعب في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما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 ja, maar ik heb een genie, een inzien, een la mia tikum, rosolum, een komia, consona, la ikum, aya, tien, aya, een dinruna, kom, shahidinada, anfosina.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 وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه 111. كلوا من ثمره إذا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 نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين كل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم اجتملت عليه أرحام الأنسيين Mkuntum, shuhada, is Allah, hubihada. Feman Avlamumin, Allah, hij kan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 قُلْ هَلُمَّ الذين الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتن ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا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 فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون